بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث غاشية وجوه يومئذ فاشعة عاملة ناصبة تصلى نار حامية تشقى من عين آمية ليس لهم طعام إلا من ضريء لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة نسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لابية فيها عين جارية فيها شرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مهدودة أفلا ينظرون إلى الإبن كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الإبار كيف نصبت وإلى الأرض كيف شطحت فذكر إنما أنت مذكر فاشتع عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا بيابهم ثم إن علينا حسابهم